بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وساهد ومشهود قتل أصحاب المخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا الذي رحم السماوات والأرض والله على كل شيء سهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتبوا بل عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو المبدِر ويعيد وهو الغفور الوعد ذو العرش المديد بعه ما يريد هل أذت حديث الجنود فرعون وثامود فللذين كفروا بل هو قرآن مديد في لوح